Bismillahirrahmanirrahim Arrahmanu 'allamal-Qur'an Khalaqal-insana 'allimahu-l-bayan Ash-shamsu wal-qamaru bihisbani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 خلق الإنسان من صلصال كالفخاد وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربك رب المشرقين ورب الموربين فبأي آلَاءِ ربك ما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يضيعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج اللؤلؤ والمرجان فبأي تكذبان وله الجوار في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 يسأله من في السماوات والأرء كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما بِكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُعَاطٌ مِّن نَّارٍ كانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذمان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ناخل ورم من Soın filkıiye mie bir iyi ler Rabbi kume tu köziber Lem yap o كِئِنَّ عَلَى رَطْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ ربك ذي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ